والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لدي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد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 الأرض دك دكو وجاء ربك وجاء ربك والملك صف صف وجاء يوم إذن بجهن وجاء يوم جهنم يوم يتذكر الإنسان وان له الذكرى وجيئه يوم اب في يتذكر الانسان يوم له الذكرى يوم إبى يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم إب الله يعذب عذبه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية نرضية، إرجعي إلى ربك راضية نرضية، فدخلي في عبادي، فدخلي في عبادي. Terima kasih